وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو الخمسات وصحاعة والترمذي ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين معدول في الصرف يعني يعني في بنية الكلمة يعني يبقى العدل العدل من معانيه الايه تحول من شيء الى شيء الانتقال من شيء ومعناها ايه كمال عكس الظلم يعني ايفاء الحق واداء الحق والحكم بالحق ونحو هذا مش كده والعدول عن الحق الى غيره نوع من العدل برده اه ف... معارفين طبعاً إيه ها الحجاج أنت القاسط العادل من القسط والعدل ولا من إيه القسط والعدل و القاسطون فكانوا إيه للجهنم وحطبة وزن وزن يعني في اللفظ دي مثنى مثنى دي معدول عن اثنين اثنين يعني نفس المعنى يعني اثنينات اثنينات ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللغة لا للمعنى يعني مثل اللفظ لا للمعنى يبقى مثلها لو قلت مثلها لوحدها يعني ثنائي يعني اتنين طب ليه بنكرر قاله للتوكيد وقيل للمبالغة وكثرت ركوع يبقى هنا دي في صلاه التطوع المطلق عايز تصلي تطوع مطلق يبقى تصلي 8ات ولو صليت 4 يعني مش حرام يعني او باطل انما الافضل الايه انك تصلي 8 كده م? فين يا المبالغه في التاكيد يعني هي يعني التأكيد. في التاكيد لا ااا و احنا قرينا في المره اللي فاتت ولا قبليه ما عرفناش ان يصل لاربعه يجوز اه حشة ايه انه ورد انه هو عايز الدليل مش بيقول الجاي مش بيقول اسم اه فهيجي ان شاء الله بالنسبة للليل كلمنا عليه قبل كده بالنسبة للنهار هيجي بعد سطر كده وصحاها ترميه مسنا مسنا معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ للمعنى وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله اللي ورد تطويله يبقى يستحب فيه كثة الركوع والسجود كده اللي ما وردش فيه التطويل يستحب كثة الركوع والسجود يعني عدد الركعات أفضل واللي ورد التطويل ده اللي فيه اللي الخلاف هل يكثر ولا يطول في القليل وامتى تطوع في النهاري ب40 بتشهدين كالظهر فلا بأس يعني ما فيش كراهه لمجيء النصوص بذلك من حديث عائشه يصلي الضحى اربعه لا يفصلوا بينهن بسلام ولو تشوف لا يفصلوا بينهن بسلام يعني الاربعه على بعض ولو تشهد في كل ركعات فذكر الشفعية المنع لما فيه من ابتداء صورة في الصلاة لم تعد قال يوسف وهو حسن ولم أره لأصحابنا يوسف مين ده آه. طيب بيقول لما رأى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى يعني الأولى أنه يصليها زي الظهر بتشاهدين ولو خلها بتشاهد واحد يجوز ولكن أقل ثوابا خلاف الأولى يعني ده فيه ثواب وده فيه ثواب وده ثواب, ثواب أكتر من ده ويقرا في كل ركعه مع الفاتحة سوره نعم سوره من الويات حاجه ليست ان ان النبي صلى الله عليه لا تتر بثلاث من تخريج طب عايز استدل على كده بايه واحد. <تبقى> زي واحد <الدورة> ثاني <تبقى> زي <الدورة> <تبقى> زي الدور عشان تشوفش كل حال يعني ما صريح دليل اللي جابوا الشغل وثايمين مش صريح إنما محتمل ما يفصلوا بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى هنا طبعا ما قالش كراها يقول ترك الأولى يعني الأفضل والأسود ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة صورة يعني مش فاول ركعة بس وإن زاد على اثنتين ليلا أو اربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكرها في غير الويت بقى يكره عن اربعة في الليل او النهار وهنا الكراهة تبدأ في الليل من فوق اتنين يعني اربعة مكروه واحنا قررنا قبل كده ان الامور ماشية يعني ويصح التطوع بركعات ونحويها يعني التطوع بركع واحدة كثلاث وخمس انقلف الاغناع مع الكراهة وروي عن عمر أنه صلى ركعة وقال هو تطوع وصح عن غيره من الصحابة تقصير الوتر بركعة هو تطوع وتقدم النافلة في البيت أفضل واتفق أهل العلم أن صلاة تطوع في البيت أفضل سوى ما تقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته وقال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم وغيره ولانه اقربه الى الاخلاص ولا بأس بصلاة التطوع جماعة <تصفيق> <تصفيق> عجل <عادل> ازاي المكروه <تصفيق> بالليل فوق اتمام مكروه وبالمهار فوق اربعة مكروه <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> المختار المختار انه لا يكره الاربعه اللي زايد عن الاربعه ارى الكراهه في الليل وفي النهار ولكن الاربعه خلاف الاول الافضل حاجه اثنين على ما هي فاتيه معتز ده, ده بتاع النهارده انما قبل كده ورد في الليل اتكلمنا على موضوع الليل في مره سابقه هنا انا طيب وفقا هنا ايه اربعه اللي هي على كلمه ايه وكوريا في غير الوتر وفق بشرط نياته للزياده إلا هو الزياد عن تمانية يعني وإلا لم يصح وجزم في التبصرة بعدم الكراهة وفاقا للشافعي وقدمه في الفراء وغيره وصححه المجد وغيره واختره القاضي وغيره وذكر الزركشي أنه المشهور سواء علم العدد أو نسيه وتقدم أنه يجوز وإن لم ينوي إلا عند الدخول في الثالثة قال في الحاوي الكبير لو صلى نافلة فقام إلى ثالثة فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعا ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويسلم وأي ذلك فعل سجد لسه وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أربعا فلا تسأل عن حسنهن, حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن هذا لا يدل على المراد أربعة وبعدهم ريح شوية ترويح وفيهما أيضا يصلي خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد وصلت ضحى ثمانية ركعات فلم يفصل بينهن وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يكره فعله وتقدم أن قوله مثنى لا ينفي ما عداه ولا يدل على كراحته يعني دا الأفضل ومرادهم في غير الوترك ثلاث وخمس وسبع لم تكره في ذلك فيما تقدم فما تقدم أولا وإلا وإذا لم يكره في ذلك فما تقدم أولا لفعليه صلى الله عليه وسلم ولو شرع في أربع بتسليمة فله أن يسلم من ركعتين وفاقه تضحت المسائل دي ويصح التطوع بركعة منحوها وأجر صلاة هنا تبعا التطوع بركعة بيقول في آخرها ولا بأس بصلاة التطوع جماعة صلاة التطوع لو أرادوا أن يصلوها جماعة لا بأس قال الشيخ, يعني الشيخ الإسلام وما لا تسن له الجماعة الراتبة قيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك فهذا إذا فعله جماعة أحيانا جاز يبقى عزيني صلوا الجماعة أحيانا يجوز لغرض يعني غرض استدعى الجماع حصلت مشكلة مثلا والناس خايفة فقامل ايه الامام بتاع الناس واللي حاجة علهم طب يلا نصلي وصلوا الضحى جماع علشان يطول بيهم او عشان يأخرهم شوية او علشان يختار ايات معينة يثبت بها قلوبهم او نحو هزي ها؟ سيب الجهريه دلوقتي يا صالح قيام الليل بلاش في الضحى ما تزنقونيش في الجهريه ها الويل لللي فهذا اذا فعله جماعه احيانا جاز وأما اتخاذوه السنة مراتبة فغير مشروع يعني أتخاذ لي بقى سنة راتبة لك كار الجماعة ممدوث. أه؟ ممدوث. واما اتخاذوه السنة مراتبة فغير مشروع بل بدعة مكروهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع بذلك في جماعة قليلة أحيانا هنا طبعا إيه على طريقته في إن من البدع ما هو مكروب بعض البدع مكروب البدع المحرمة في إحداث العمل من أصل أما بقى يعني التزام ما لو التزم ده بيجعله هو بيدعى مقرور يعني الكراها في المدومة عليه فيبقى المدومة على الدعاء بعد كل صلاة تقبل القبلة وترفع ايدك وتدعو جائز انما علشان تدوم عليه ان دايما قيام الليلي بقى جماعة او دايما الضحة تبقى جماعة يبقى دي بدعه مكروهه عنده يعني هي بدعه ايه ها المداومه لو وصلها مره ولا حاجه لا يعني المصطلح ده بيلعب اه بدعه مكروهه امال ايه طب هو انشاء عمل بيبتاني. اه البدعه المكروهه يعني اكثرها الالتزام بعمل مشروع الالتزام بيه يعني جعله دائم ده مكروه دا يبقى قال احنا قلنا يخشى محدش قال ان المكروه اذا دخل على العمل ابطله ولا حرمه إنما يخشى منه إيه ضياع الثواب يخشى منه فبيجي مثلا الناس بتعمل مقرأة بعد صلاة الصبح ويعودوا لحد الضحى وعنين يقوموا يصلوا جماعة فلو صلوها على طول على طول على طول مجير لازمة يبقى دي البدعة الإيه المكروهة وغالبا ربنا ما يقبلش عمل زي كده إنما لو صلوها أحيانا لمعنى معين يجوز أحيانا بقى الإمام يلاقي الناس كسالة كل ما يسيبهم يسيبوا الصلاة يبقى نفسه يصليها جماعة على طول ولكن الظاهر أنه ده يعني مش تصرف حسن برضه لأنه هيكرس البدعة فالرأي والله أعلم الكتاب عن رجليك أنه يصليها أحياناً ويذكرهم في بقية الأحيان حتى لو ضعت من بعضهم كل واحد زنبوا على جنب مين كان بيقول حاجة هي. لو يعني كان على سبيل الدوام طول العمر يبقى ده مش مزبوط إنما في وقت معين ده اللي مناسب الآن يبقى ده ماشي الحاجة <تصفيق> جماعة أمان عارف محق يام الليل فقط كل الليالي هايقول التزم في ليلة لا كل الليالي مطلوب فلو التزم ليلة وساب الباقي يبقى المكروه تركه في الليالي التاني إنما الليلة دي لا انما حكايه الجماعه الاتفاق ده ما جراش ده ترتيب الشيخ اسامه افتاه انه اولى هذا ايه من ذاك ايوه بس الغرض التاليه هو ده بس ما هو بيبقى كده التزموا على طول لا على طول ليه يعني احنا دلوقتي المناسب لينا مثلا ان احنا بما ايه يوم الاحد فهنصلي يوم الحد لو غيرنا الدرس وخليناها يوم الاثنين هتبقى الصلاة يوم الاثنين وهكذا يعني مش ان احنا مخليناها سنة دائمة وبتبقى فترة مهينة الدرس لما بيقف بيصلي كل واحد في بيته لان احنا طبعا المربي له ان يعني يجعل للمتربي أورادا والنفس المكلف يجوز له أن يتخذ من الأمور وردا يعني من الأمور المشروعة المطلوبة يتخذ لنفسه ورد والورد بيلتزمه يعني ما هوش شيف حسن البنة بسالة التعليم والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي عايزين نبقى أن من نشوف مسألة الالتزام في العبادات المطلقة دي نعمل فيها بحث نشوف إيه اللي يعني الفروع عندما في المسألة على كل حال الالتزام في العوادات على كلام حسن البنى المخلاف فقي يعني أنه جائز أو مكروه تردد بين الجواز والكراه الجواز مع الكراهة أو مع عدم الكراهة أو جائز ولكن مع الكراهة والكراهة الضيعة السواد ولكن الالتزام يعني بدون جماعه يعني في الذكر على شكله زي الأوراد ان يجعل لنفسه كل يوم خمس اجزاء قران مثلا لا جائز يعني متيئني بالتفاق في الورد في القران ده ما كلام والورد في الذكر مش جماعه برده هو منفرد ده وارد عن الصحابة يعني بما يعني لا يجعل مجال الشك في جواز انما اللي ييجي بقى فيه الكراها أو نحو هذا اللي هو فعله النبي أحياناً صلى الله عليه وسلم للأغراض فنجعله إحنا بقى إيه يعني نزوده شوية زي الجماعة في الصلوات دي النبي صلى الضحى جماعة وصلى القيام جماعة صلى الله عليه وسلم. لو مرة كده ماشي النمع لشان يبقى متكرر ده اللي فيه القلق شوي المختار عندي يعني ومؤقتا لحد ما تعمله البحوث اللي انت عوزينها ان يجوز الاتفاق على شيء من هذا من باب ترتيب الامور واعانة المتربي على الالتزام بشيء حتى يعني يتعود عليه وبعد كده الامور تبقى يترك كل واحد اللي عايزه فما فيش نتفق على ونصلي بيقول فان النبي صلى الله عليه وسلم لما تطوع بذلك في جماعات احيانا مش عارف قليلات يعني دي نسبه لعدد المصلين يعني مش جامع عليها الناس الكتيرة يعني الامة كلها يعني يعني مش كل المدينة جامحهم لا يعني كان ناس مثلا عاوزينه يصلي في البيت بيهم في مكان معين فصلى بيهم جماعة ناس تانية كده يعني احوال كده كده وانتوا جماعة قليلة مش كتير يعني بالنسبة لننقولش كل الناس تعمل كده وإنما كان يقوم الليل وحده ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون يعتدون الاجتماع للرواتب على ما هو دون هذا ولا ينبغي الجهر نهارا وليلا يراعى أو يراعي المصلحة فإن كان الجهر أنشط في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل وإن كان بالقرب بقرب من يتهجد أو يتضرر برفع صوته أو خاف رياء فالإسرار أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أسر وربما جهر وقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وتوا بالركعه في النهار احنا بقى يعني ورد بس يعني مفيش داعي مش داعي حكايه الركعه دي الوتر في النهار وقال مع ويصح التطوع بركعة ونحوها يعني بوتر يعني مش بشافة قال في الإقناع مع الكراهة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعة وقال هو تطوع فطبعا ده عاوز يتبحث برضو يبحثوا مسألة الركعة دي وأجروا صلاة قاعد بلا عذر يعني شايفك فاكمة البعض ايه 26 سأجينا مشوية بقول وحشاب صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يكون فعلا مش هو الرسولة حين كان يفعل مكروه عشان يبين جوزه هو مش محور ايه باله قعيب كان الورفال المكروه لا ما اعرفش الحكايه دي ها بيقول <تصفيق> <تصفيق> <يولي. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده ما كانش مكروه ساعة ما عمله ما كانش مكروه لما فعله في الموضع في الحال اللي فعله فيه ما كانش فعله مكروه صلى الله عليه وسلم لا يعني هو بيقول ما يفعلش مكروه لا لا صدره اللبس ده حاجه حاجه دي حاجه ودي حاجه ثانيه مع الحاجه لا كراه يبقى فعله غير مكروه انما مع غير حاجه هل فعل المكروه ليبين الجواز شيخنا مين اللي بيعتبر لا ما عنديش, ما عنديش مثال يعني ما عنديش تصور لفعل معين فعله صلى الله عليه وسلم ونقول فعله وهو مكروه ولا والخلاف الاول هيفعل الخلاف الاول ليه طبعا لا في الموضوع والفعل احيانا ده في موضع معين وبعدين هو هنا طبعا شرب قائما في الزحمة زمزم ودميه زحمة فشرب قائما صلى الله يبقى هنا للحاج إنما يفعله من غير حاجة على كل حال يعني عقلاً وشرعاً ما فيش ما يمنع إن يأتي بالشيء ليبين إنه ليس حراماً يعني, يعني ولكن هل وقع منه صلى الله عليه وسلم يعني ما أظنه <تصفيق> كملهم أربعة <تصفيق> بالعافيه <تصفيق> <هيه>؟ شو ليه <تصفيق> على هند قصدها هي حد قال له ان انا غبي انا متوسط الذكاء يعني بفهم الحاجات العاديه عايز الحش بتقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحشة. حشك حشة. بس يا علم. الموضوع هو الكراهة متنقلل نفسه لم يفعلش مكروه ابدا. الا لو يعني <تضحك> في حاجة خطت كذا خطت في عمشة ايها وقالت في عمشة ايها وقالت يعني لا يفعل المكروه. انما إذا وجدت حاجة تسقط الكراهة تسقط الكراهة وهو اكتفى والله أعلم بمواضع الحاجات بفعل المنهي عنه أولا ليبين عدم التحريم ثانيا الكراهة تسقط للحاجة لأنه الفعل مع الحاجة يبين عدم التحريق لأن المحرم يجوز معه الضرورة مش مع الحاجة أه. إنما مع الحاجة بس يبقى ده إيه مهوش حرام يبقى يبين النهي هنا للكراهة ومش للحرم ولكن مع الحاجة يعني يفعله يبقى مع الحاجة وللكراهة ساقط إنما يبقى مكروه زي ما هو ولا فيش حاجة ولا عذر ويفعله دي مستبعده خالص صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم سايته طيب لا يعني ما هو ازاي انه يبقى مباح ومنهي عنه اذا كان هيضيع من المصلي تكبيره الاحرام يصلي النافله اي ضاع منه تكبيره الاحرام يخرج من الصلاه ها حاجه ايه طب عاوز من دي؟ ده ناسي ده ناسي كلام ده في الناس انما التاني طلع للتالتة وما هوش ناسي ولا حاجة هينزل لي بقى؟ ها؟ اي مسألة؟ محمد ولا عمر؟ بيقول اللي بيصلي نافلة بيصلي قيام الليل مثلا فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالث نسيانا ماذا يصنع له أن يرجع إلى الثانية يعني يجلس ويتشهد ويسل ويسجد للسه وله أن يجعل الثالثة من صلاته ويكمل الصلاة أربعا ويسجد للسهوة له هذا وله هذا أي. في الناسي على كل حاج. اه انما هو هنا عاوز هو ما هوش ناسي ولا حاجة هو ناوي صلى اربعة. فاقيمت الصلاة وهو في اول الثالثة. عاوز يرجعه بقى للثانية يقعد وتشاهد ويسلم. ما اظنش كده يعني ما شفتش كده حد افتب كده ولا اي حاجة. أو. ايوه ناته وخليهم كام ما هو امل خلاص يعني لو <تصفيق> قلنا بقى انه ما يكرهش يبقى خليهم 3 و وي... ويسلم انما نرى والله اعلم انه ما يصحش إنما نراجع الحديث بتاع سيدنا عمر ده وهو يعني عمر أنه وصلنا ركعة وقال هو تطوع إن صح خلاص ألمنا ما كان يبقى فيه نظر في صحة الصلاة أصلا هل يعني شرطوها الشافع أم لا؟ أيوة يعني إن أمكانه أن يتم الثالثة ثم الرابعة ويدرج تكبيرت الإحرام فهذا أفضل ولكن الفرض المسألة أنه لا يدرك يعني الإمام سريع فعنما يصلي التالتة والربعة ويسلم ويخش في من الحكس فيبقى يعمل إيه بقى هذه الكلام؟ واغير ايه يخليني اصلي اربعه في النهار ويصلي 2 2 عشان حتى يبقى الامور سهله الافضل لا ايه الافضليه اللي في كده ده ايه وده يعارض الحديث الثاني سيبقى هنرجح احد الدليلين بقى وخلاص جابها هنا احنا قرناها من دلوقتي من شوية جابها على انها تطوى مطلق مش عال راتبة يعني اللي يتوقع الامام يصلي خليت مينات عشان ميون. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم متفق عليه طبعا هذا بلا عذر أما إذا كان له عذر فإن شاء الله يأخذ كل الأجر وأما مع العذر فكالقائم قال قال الشيخ إذا كان من عادته أنه يصل قائما وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها انتهى وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه اتفقوا على أنه لو شرع في صلاة تطوع قائمة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما وظاهر المذهب أن صلاة المتجع تطوعا لا تصح وقال الشيخ لا يجوز التطوع متجعا لغير عذر ولعذر تصح ويسجد إن قدر وإلا أو محدش ايه يصلي مبتجيني إلا لقدر بقى مريض ولا حاجة فيه اخ من الكبار عند الشيخ كان ظهر وجبه فيصلي في ايه في اخير الصف وعمل له خباق كده في اخير الصف جنب الحيط ايه يصلي الأول يبدأ واقف وبعدين يقوم قاعد شوية كده وبعدين ايه يقوم شدد الخباء وإيه ومتجع خلي رجليه للقبلة وبعد شوية وذلك كل ليلة <تصفيق> يعني كل ليلة يعمل لجاني تمام ما قالها يعني الحمد لله يا رب انك <خير> تشوف لك صرفه ثانيه انما يعني مش كل ليله تنام وتشكر الصلاه المتكئ المتكئ كالمتجع. نفس الحكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا يجلس جلوس يعني يتكئ وهو جالس يعني اسم الظهر ولا حاجه اسم الظهر بقى في الايه في في السياره وانت بقى مسافر ولا حاجه الواحد بيبقى متكئ مش, مش, مش قاعد يا شكر عليه بقى يا عليه انه يفضل قاعد كده مش مش يعني بيقول هنا وظاهر المذهب فالظاهر ان ايه في احتمال وظاهر المذهب النصات صلاه المبتجئ لا تصح نعم لا ده على ظاهره ورقله جهه القبله ممكن على جنبه برضه فجنبه و يعني الاسهل بس يقدم إيه قبل ايه يقدم الاستلقاء ولا الاتضاج على جنب وبصلي في الجماعة مش هينفع يا على جنب دي طيب ما نصلي قائمان طيب ويسن تربعه بمحل قيام في محل القيام ما يجلسش جلسة التشهد لا التورق ولا الافتراش. إنما يتربع ويثني تربعه بمحل قيام وثنيه رجليه بركوع وسجود في محل ركوع والسجود يتني رجليك مفترشا طيب بيقول رواه النساء وصحاها ابن حبان والحكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا والتربع يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى عرفتوها ازاي؟ التربع باليسرى طيب يا سيدي يبقى هنا ايه ا والترب باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى والتربع طبعا مكروه في الاكل تصلي كده مطمئنها وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع الكفين على الركبتين مش على صدره وثني رجليه, رجليه ورد ركبهما إلى القبلة وعنه لا يثنيهما في ركوعه يبقى في الركوع يركع وهو متربع برضه يمكن يشق علي ولا هل. قال الموفق هذا أقيس وأصح في النظر وعنه يفترش وفاقا للشفاء ومذهب أبي حنيفة يخير بينهما والتربع قول مالك يبقى التربع قول مالك ورواه عن أحمد والافتراش قول الشافعي ورأي عن احمد ابو حنيفه ما يزعل متخير بينهم <تصفيق> ها <أه؟ تصفيق> حال سجوده لا نزاع فيه ويجوز له القيام اذا ابتدى الصلاه جالسا وعكسه وفاقا ويسن تربعه بمحل قيام ويسن رجليه بركوع وسجود وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم أحمد أبل مسلم أولا مسلم أبل أحمد ها هو قبليه في الزمن وقبليه برضو في حاجات تانية أه؟ ايه وان اوتر قبل ان امر بالوتر قبل النومة عانه هيقوم لي صلي تاني أه؟ آه هو طبعا اللي يخاف على نفسه انه ما يصحاش وتصلى في بعض الايام دون بعض لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها في اخلاف صلاة الضحى بعضهم قال يداوم بعضهم قال ما يداومش بعضهم قال يعني زي اللي شكك في ثبوتها ولكن هي ثابتة يقينا يعني فاسكلا انما الخلاف يبقى في انه يداوم ولا لا اه بالتفاق العلماء بسنته اه بالتفاق العلماء, العلماء بسنته اللي يعرف سنته يبقى كده اللي هي على مساله ايه بقى يعني, يعني يصليها انها تصلى مشروعا وانه ما يدومش ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط وده حديث مشكل شديد الإشكال ولأحمد والترمذي وغيرهم من حديث يبي سعيد كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها لا يدعها ويدع ويدعها حتى نقول لا يصليها ولأنها دون الفرائض والسنة المؤكدة والثناني المؤكدة ولا تشبه بها طيب يا سيدي نقرأ نمر واحد بيقول الحديث اللي هو ايه رواه احمد ومسلم وهو في الصحيحين يعني, يعني في البخاري كمان ولمسلم عن ابي الدرداء ونحوه وله من طرق عن عائشه كان يصلي الضحى اربعه ويزيد ما شاء الله يعني كانه بيواظب على اربعه اه أي. ايه كان بيصليها ولا ما تشفوش. <تصفيق> كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله مستبعت وصلاة الضحى والترغيب فيها بلغت حد التواتي وتستحب المداومة عليها لمن لم يقم في ليله لخبر أبي هريرة ونحوه ايه خبر أبي هريرة لسه اللي هو أوصاني خليلي صلاة كل شهر ركعتاي الضحى معناه أن يداو أوصاني ركعتاي الضحى معناه يعملها أحيان أحيانا يسبق أحيانا وتستحب المداومه عليها لمن لم يقم في ليله لخبر ابي هريره ونحوه وكان الكلام ده مش مش على بعضه تستحب المداومه عليها لمن لم يقم في ليله يعني ايه ده قوله ثاني مش راكب نذكروا يعني فاته من ايه اللي ما بيصلي الليل ابدا في حاجه كده ها بالله لمن لم يقم في ليله لمن لا يقم بس طبعا ده لمن لا يقوم ها لمن لا يقوم في ليله وكان يشتغل بالليل متذكر الحديث سيدنا ابو هريره مشغول في الليل بالعلم فكان يصلي الضحى بدل اللي فاته من الليل فحضه فحضه فحضه من باب كتابتها على النطق سواء كان صوابا أو خطأ كان في الأردن يكتبوا ممنوع الوضوء هان يعني ممنوع الوضوء هون في ناس هناك يقولوا هون يعني هنا وناس يقولوها هان كده زي ما عندنا برضه يعني في لهجات كده يقولوا مالوش ملو عوزة والناس طوع مالوش عازة كده مثلا فده الحتة دي اللي ج竡نا فيها كان يقولوش هون يقولوا هان تيجي هان يعني تيجي فكتبنها كده ممنوع الوضوء بالضاق وهان بالألف فحضه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى ولشيخ الإسلام قاعدة أن ما ليس من السنن الرواتب لا يدوم عليه حتى يلحق بالرواتب يعني إن دوم عليه يعني واختار المدومة عليها لمن لم يقم من الليل لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي وكونها سمة هو مذهب جمهور السلف وقول الفقهاء المتأخرين قاله النووي وغيره وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة لأنه قال وركعتين الضح أولا حديث تخطر إيه فهو يعني هو شيء ذكر الحديث بتاعه يا اسبوع على كل سلامه من ده ده ده ايوه واحنا مبنطلعش الصداقات اللي على السلامات على طرق مختلفه ده بقى ايه جاب عذر ما عرفش ايه اشتموا عليه أعتذر عن حضوره درس اليوم بسبب مرض بكتيري اصاب عيماي. هيسوق <تصفيق> ازاي ولا قلت هات حد يجيبك. هيقول ما حد. انما طبعا كده يبقى هكايل لهشام واخرين الممكن يجبوه معاه. بتقولوا ايه? اه اختار انها سنة دائم. لأنه أولا اللي يجلس في المسجد ويكتب له عمرة صلي ركعتين يعني للشروق بها يضيع عمرة وحجة وبعدين كميان علشان يصبح على إيه لحدكم وبعدين أنا مش متصور أن سيدنا بهريرة ما كانش بيصلي خالص بالليل يعني تصور كده. وكان يجلس بالليل اه. يذكر الحديث. موضوع يعني تصليها في المسجد ولا في البيت. عد العمر اه حاجه وعمره تامه النوافل تستحبه في البيت. مش في المسجد. كنت مشاني بقى الحاجات دي فيها في المسجد زي مسارات التاريخ اشترك? او الخصوف? ما علينا بقى ما علينا. عنا بس نتكلم في مسألة المدومة على صلاة الضحى. يعني ممكن يتركها احيانا مرة في العمر ولا حق ودي حصلت كتير اول يعني كفاية بقى لانه لو على مذهب المتينية لو تركها تاني هيبقى كده يعني تركها كتير زيادة عن السنة فياقل يعني بس كده واصبه بقى ارجوك شكرا صلاه الضحى لو قعد بالشروق ها عملت الحديث مرة مرة اللي اللي اللي اللي اللي اللي ها طولنا الحديث من غير السكه السودا دي ايه طيب هتقول الكلام ده لجنه البحث النهارده هتعمل يجي 30 بحث احمد صلاح هنا اهو متاخر لغايه البحث, لغاية البحث ايه تعمل اللي هو ايه تعمل ايه صلاه الظهر في ايه, بنيت إيه؟ مفيش عمراء طبعا انتها تألفه اللي هيقعد للشروق يصلي الضحى وان شاء الله ياخد عمره محدش يروح المسجد مقصوص عشان يصلي الضحى ان كنت في البيت صلي الضحى في البيت يروح المسجد يبقى لحد ما يثبت الحديث يبقى بيدعى انه يقصد اقاع الضحى في المسجد ان ثبت الحديث ومجالتنا البحث في ثبوت الحديث انت في البيت صل في البيت في المسجد صل في المسجد كنت في المسجد صل من المسجد في البيت صل في البيت شيخ باشا كنت سارد بقى كان يروح المسجد يعني. يعني اللي يروحه بقى ويصلي ركعتين هناك بأجر عمره يبقى معناه ان اي مسجد بقى يبقى كين نقوباء بقى ايه ولا ليه اي ميزة ولا عمره يعني مقببة مش الكلام ده عصبوني ويقولوا ما هو أصلا ما بتبقى من أولها كده بتبقى <تككت> يا حماد عايز نلغي الدرس واقفة الآن بي عايز نلغي نلغي انت غالي انت فكر ان انت مش, مش حاجة بسيطة يعني ان احنا يعني المداومه محتمله لحديث اللي هو العمره ولحديث اللي يصبح على كل سلامه يجوز عن ذلك ركعتين من الضحى و كان يصلي الضحى اربعه ويزيد ما شاء الله يعني ده معناه ايه ظاهره كده المداومة على الأربعة وبعدين حديث كمان أوصاني فيه نظر ويمكن والله أعلم الفعل هو خصوصية لي علشان كلام شيخ الإسلام باتفاق العلماء بسنته يعني ده ما يختص به هو ممكن كده وكان بيأمر الناس بالصيام يوم وفطر يوم وكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطع حتى يعني خصوصية وكذلك هنا يعني لعله لي خصوصية في الحكاية دي برضه صلى الله عليه وسلم بس فرقها بينها بين الرواتل بين الرواتل مثلا وفاتتنا العز نخضيها والضحى من لو ضحى فاتتنا العز بايت يعني الباب تأليفة يعني عشان نريح الفرقين ما يوزرش عليها عشان نريح زي الرواتل بيات تخلف الرواتل في, في خضاء انها لا تقضى يعني, يعني, يعني ماشي, ماشي. ها؟ قال ايه؟ الله لازم قرينه طيب ما هو في قرائن اهي ما انا قلت الكلام ده على لها بعد ما قلت الادله اللي تدل على المدونه اللي ظاهرها يعني على طريق ولكن قد يقال يعني انه لو عمل الصدقات وما ما قعدش في في المسجد للشهوق وكان قايم الليل بيعري بيسيبها في الاحيان دي انما واحد ما الليل او واحد ما الصدقات او ينساها او كده يبقى ها كده التزم بالصلاه هقوله تحنيك الاطفال يعني ممكن واحد يسبح ويكمل زي مثلا ربع مره يبعثه تمره طب انا بقول لو عمل الصدقات وقام الليل وما عدش للشروق يبقى يعني ممكن يبقى يسيبها مره مثلا انما ما قامش الليل يبقى لا ليل ولا نهار اللي يعني هلأ يعني يسيبها ما حصله يعني عايزين ان في العبادات واحنا سبناها لما شبعنا وبعدنا الله اعلم هتسيبها بعد كده اللي هتعمل ايه انت دلوقتي شباب هتعجزوا زي حالات ناس معينة هكده هتعجزوا عن العبادات او تبقى مشقة شديدة او فيها حرج يعني اعملوا دلوقتي علشان لما تعجزوا يمكن تاخدوا ثواب وعشان يبقى أسهل عليكم لما تعجزوا الأمراض بتكتر بعد كده وبتعرفش بتعالجها وخاصة في الزمان ده كله أمراض وكله سموم وكله تلوث وما بقاش الجهد زي زمان ولا الأبدان زي زمان زمان كان في نقاء وفي نشاط وقوة دلوقتي الأجهزة خلت الجسم يقعد فيتعب على طور ويقوله عمر الشائف بقي ليه الشائف اللي هو ايه اللي بيشقى يعني بيكد ويتعب ويروح وييجي وبتاع ليه لانه جسمه بينمو بالجهد انما اللي قاعد الامراض تصيبه على طور نعم شيء يعني بيروح ويجي ويتحرك ايه يعني اللغة نفاش حاجة فلا أكل جنك وما الجنة فتشقى سيدنا أدم اللي هيشقى يعني هييتعب هي ويجتهد في طلب الرزق والسعي وكده يعني ويقول عربية شقيانة يعني عربية شغالة جامد تعبت يعني من كتر الشغل الشقاء في الاخرة ده المشكلة بقى ان انت تبقى مش منعم ولا مستريح <تصفيق> وهيت... مفيش هناك وسط يتستريح يا اه يا... يبقى مصيبة سود يبقى الشقاء حلاك وضيع. واكثرها ثمان لما روىت ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل فتحي صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة ووقتها من خروج وقت النهي أي ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس قيام الشمس يعني استواء في كبد السماء وأفضله إذا اشتد الحر تدى الحر صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم أي تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة الحر تبرك لا تتقوم والله أعلم تقوم تبقى قعدة تقوم من الناسخن الله أو تبول من شدة الحر في أخفافها من كان بيقول حلقات فضل يوم الجمعة ما فيش كراه له أن يصلي كل اليوم يعني من بعد وقت الناهي الأول اللي هو عند شروخ الشمس إلى ارتفاع قد الرمح لا تكره له الصلاة يعني الوقت ده يزول في يوم الجمعة يصلي الضحى وله ان يصلي بعد خروج وقت الضحى اللي هو عند استواء الشمس له ان يصلي يذهب الى يبكر ويصلي حتى يخرج الامام همم الفصال تقوم مش تبرك الشيخ العثايمين بيقول وأنا أقول لكم أنكم بنحضر لبعضنا زمان في واحد بس ما كانش يعرفني فاتكت الشيخ العثايمين في تنفيه توافق في تخاطر يعني الزهن جايب على بعضه انت بصت بقول الحاجات اللي هو بيقولها وفي مفسر برضو عارفه محمد بس يا علب <تصفيق> انا ايقنت لما قال خير من الخيور فقال <تصفيق> خير فقال خير وقفت وبعدين قال كده وبعدين قاله من دي يعني تلاقيها بقى لل فقلت لا تلاقيها لابتداء الغاية خليته ايه لابتداء الغاية قلت بس بقى هو فعلا ايه السيد قال ايه كمان الشيخ العثيمية اتناشر دقيقة اتناشر دقيقة وعشرة قبل الضح اتناشر بعد الشروق ده دا, دا اقل وقت ولا دا متوسط ولا دا ده <تصفيق> هو يختلف باختلاف طول النهار وقصره <تصفيق> <تصفيق> فالظاهر ده بقى يعني من باب الاحتياط كده <تصفيق> هو قال كده اه يعني بعد الشروق ربع ساعه 12 دقيقه كده ربع ساعه احتياطا ان امكان يعني وإلا بقى ان كان مثلا خلاص عايز مثلا مزنوق بالهمزة قوي او كده او مثلا في حاجة مستعجل عليها يبقى اتنشر دقيقة وتصلي وقبل الظهر عشر دقايق بعد الشروق ده مشان اللي قلت شان ايه ابن وهمت باين عليك ها الشيخ بقال ايه 10 10 ده الشيخ ايه لا خالص دقايق عارف شربت 8 يمنين ها انت قلت لي ايه كنت حضرتك لسه لسه وقت لا من 8 هو ده قالوا عن انه يعني اقل اقل من 10 تتم تسن صلاة الاستخارة بلا نزاع إذا هم بأمر ولو في خير كحج وعمرة إذا كان نفلا فإن الاستخارة في المباحات والمندوبات لا الواجبات والمحرمات طبعا بقى اللي مخاخت ضربة في الموضوع ده كتير أوف حدش فاهمه وبيستعبط يقول لك ده واجب وفي استخاره في الواجب ايوه في استخاره في الواجب يا ايها الفاهمان البتنجان في استخاره في الواجب ولكن الاستخاره مش انك تعمل الواجب ولا تترك الواجب مش حد هيستخير اعمل الواجب ادفع الزكاه ولا طمش أصلي الصلاة في وقتها ولا أقضيها ويجي استخارة في كده إنما الاستخارة في زمنها في مكانها في الصحبة اللي هتبقى معاك فيما في يحطها من الظروف والأمور محدش بيقوله فالحج لو قلنا إنه واجب على الفور وتمكنت عندك الاستطاعة يبقى ما فيش استخارة أنك تحج السنة دي لازم تحج على قول الإمام أحمد ومن وفقه أما قول الشافعين الحج على التراخي ما بقاش يقاع الحج في هذا العام غير واتب في الحالة دي يبقى له أن يستخير لأنه في واجب أنه لازم يعمله الثنادي إنما الأئمة الثلاثة والله أعلم قالوا أنه على الفور إذا استطاع بقى على الفور طب تيجي مسألة أنه قد يكون محتاج إلى الزواج بحيث لو ترك الزواج وقع في الزمن خاشي أن يقع في الزمن ولكن هذا غير مؤكد يعني الأمور بقت غير مؤكدة عنه في واحد مؤكد عنه أنه يقع ده ما فيش ما يحجش يتزوج وما يحجش معهش فلوس تقدر اتنين يعني ده ما فيهش كلام انما الامور يبقى فيها احتمالات طبعا بيستفتي ولو المفتي بقى مش قادر يحدد قوي لانه اموره ما هيش قطعية لان الحج برضو فيه حصن برضو فيه دفع للآفات النفسية ما فيش حاجة يعني اكتر من الحج تدفع الآفات دي اللي فيه ضعف اللي ركبه عفريت اللي عنده شهوة مش قادر يسيبها إلا عنده أي مصيبة فيش أحسن من الحج والعمرة في دفع هذه الأشياء القلب بيختلف والدعاء أكتور مصطفى عدلي كان زمان يشرب سجاير بشراه كان يحبها جدا وكان يقول السجاير دي أحسن اختراع اختراعوا الإنسان الواحد يقعد يناجي كده يناجي يعني زعلان ولا فرحان ولا هو كان بيقول كده فعلا وبعدين قالوله دي حرام فطبعا صعب عليه يسيبها يعني واحد بالمنظر ده يسيب السجاير دي يعني فبيقول رحت الليل العمرة فنزلت في المطار مش واخد معايا سجاير بقى وبعدين ايه لقيت واحد ايه مطلع سجاير وانت عارف الحجاج يعني بدقوش وبعدين قلت يعني لا يعني مش معقول بقى عشر سجاير وبعدين كان بقى رايح يعني اول مرة فالمهم بيقول نسيت السجاير دي وبقيتش هاشتهيها طول العمرة مش عارف كان حجة ولا عمرة طول مدة النسك ولا على بال ويشوف الناس تشرب سجاير ولا كأن في حاجة شوف كان بيعشقها ازاي وبعدين بيقول قضيت الـ الـ الـ النسق كله ورجعت وركبت الطيارة انما مصر في المطار مصر الحلوة <تصفيق> لما نزل مصر الوحشة بيقول جاي لي حب السجاير تاني لقيت واحد بيشرب سجاير بقيت نفسه اقول له ايه جار إسجارة وبقيت مكسوف من ربنا يعني ربنا سعدك اهو شل منك الحكاية دي وقعدت المدة كلها وما لكش رغبة فيها عادي اختيش على دمك بقى يعني انت ما ربنا ادى استمر يعني بعد كده ما بقتش زي الاول طبعا يعني هو جرب الوحل بيقوم تصور انه مش ممكن فانت جربت خلاص ولقيت نفسك قادر عليها وكل حاجة فبقى مكسوف من ربنا انه يرجع للسجائر تاني ومن يومها ملمس في السجائر ربنا يحفظنا ويحفظوا عن الوقات فده مهم جدا نعم سيخ مما عندنا هنا عند المبلة ولو ظن ان يتب عليه الزن ان هو يفع يحج الاول يعني لا يتب عليه يعني يخشى العنق ولا بركه ايوه بس ساعات ما بيبقاش الامر كده يعني مش واضح يعني ما واضح الامور بيبقى ضعيفه ضعي شويه عن كده فهل بقى يتزوج ولا يحج وخاصه ساعات بيبقى الزواج صعب بالنسبه له ما فلوس ظروفه الاجتماعيه كذا حاجات زي كده فتجيله حجة يعني سهلة رخيصة فبيبقى الآن وطبعا حالة يعني مش, مش كتير انما فيبقى الانسان ايه يستخير بقى في الحكاية دي جواز مثلا يستخير انو يتجوز ولا ده واجب او ده شريعة مفتحبة ها? الزواج بدعة. مكروهة. ايه الزواج محرم دلوقتي فطبعا. الضرورة هي اللي تبيح المحظورة بس. فاذا كان في ضرورة. ايه يا حماد. بتقول مش مساءك ما تجوزت يبقى حرام ولا بش حرام. <تصفيق>. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فطبعا ما إيه يبقى ما تأتيش للحاجات الوحشة إلا للضرورة إذا لتبسط عليه الأمور يستخير والواجبات يستخير على أوقاتها على أماكنها على كذا ما فيش مانع فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو لحديث جابر كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأن تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته اللهم إن كنت تعلم أن مثلا زواجي من فلانة خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به فيه طبعا ثم رضني به وفي ديني ودنياية على في روايه فيها دنياي ور هو الامام النووي يحب يجمع الالفاظ دي فقال ديني وفي روايه فيها بدل عاقبه امري عاجل امري واجله فقال يجمعهم برضه ديني ودنيا ومعاش وعاقبه امري وعاجله وعاجل امري واجله وعاقبه امري وعاجل امري يقول كل فصلهم ها فقدره لي ويسره لي ها امتى يعني بس انا اتطوعت استخير بعض الصلاه ينوي أثناء الركعتين مش لقيها الغاية دلوقتي يعني مش لقي الغاية دلوقتي حد قال أنه ممكن ينوي أثناء الركعتين كله ينص على أنه قبل الركعتين اللي يلاقي حد يقول أن ينوي أثناء الركعتين يجيب لنا الحكاية دي عشان ساعات كتير الواحد ينسى وبعد أن أثناء يفتكر حاجة عايز يستخير عليه باش عند وقت يخلصت الركاتين دول ويرجع يصلي ركاتين تاني إيه؟ قال الشيخ يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعدها والدعاء قبل السلام أفضل وده طبعا فيه نظر شوي فيه نظر لأنه قبل السلام لم ينصرف وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما طبعاً الحديث فيه يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو ثم يدعو دية يعني هو أعتبرها أنها تبقى يعني قبل السلام يسمى ركع الركعتين خلاص خلاصاً ركع الركعتين يقوم يدعو بقالين يسل كل حال قبل السلام أو بعد السلام هو الجائز لأنه قبل السلام لم ينصرف وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر أو عدمه يبقى شوقت الاستخارة عازم لا يبقى يذكر نفسه أن ربنا اللي يعلم الخير ويستشير فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعلاه يستخير ها؟ ظهر ان الاستشارة يعني لها حاليا استشارة الاولانية علشان يعرف يستخير على ايه وترتيب الامام النووي قال انه يستشير ولما يعني يرى المصلحة في شيء يستخير في الايضاح في المناسك وان كان ما نصش يعني ان هذه مقدمة ومؤخرا انما ذكر في الترتيب الاستشاره اولا قبل الاستخار نعم انا بالنسبه الى ظهرت المصالحات الشيء الفعال اه عايز لا انت تقالف قصده كمان اه ظهرت في شيء ما هي لو ظهرت بعد الاستخارة يعني كانت مش ظاهرة المصلحة طيب ما ده كويس ما تكونش ما ده من نوع من انواع التيسير سير يعني انا قلتلك مرة ومسلا استخارت على رحلة وبعدين كنت متردد فيها فاستخرت بعد الاستخارة جالي نوايا كتير ان ده فيه فايدة كذا ومصلحة كذا شرعية ومصلحة كذا فانبسطت الموضوع بقى فيه مصالح شرعية تدفعني للزهاد وده ماشي مهو ده برضو يحصل به انشرح الانسان المؤمن ان يجد المصالح الشرعية طبعا اللي هي تدعوه للعمل ونوع من التيسير ومن نتائج الاستخارة طيب إنما مش معناها أن ننظر في المصلحة من غير استخارة لا لأن يعني ظهور المصلحة بعد الاستخارة علامة مم. نعم أي ركعتين غير الفريضة طب هنعمل لك ايه بقى ما انت مش مهتم بالموضوع نعم طبعا مشغول بالموسيقى والحاجات انا اسيبك جاي يقول لي موسيقى كويس ها لو فاضي الصراحه انا عايز استخير اه في حوالي ساعتين وقت القرار وقت الكراهه ما فيش حاجه اسمها وقت القرار وقت النهي وقت النهي والصلاه حرى اولا بالنسبه للي نسي يدعو انا ما عنديش يعني فتاوى لحد ما نلاقي فتاوى ارى انه يصلي ثاني لان قله الاهتمام والانتباه يعني تدل على عدم احسان الاستخاره فيصلي ثاني ويستخير احسن أما أوقات الناهي فالاستخارة حرام لأنه المحرم في أوقات الناهي باتفاق ما لا سبب له أو ما كان له سبب لاحق ده محر واختلفوا بقف اللي ليه سبب سابق ومقار ده اللي فيه الخلاف ده اللي فيه فإن عجز عن الصلاة حقيقة أو حكما يكتفي بالدعاء نص عليه الإمام النووي وقال إيه إنه من باب إتيان ما يستطيع يعني من العمل فيدعو بدعاء الاستخار نعم إن بفيد دعاء الاستخار ستقتم اسلوب الشرط اسلوب الشرط طيب إيه اللي فيها يعني اسلوب الشرط يعني حاجة زعل فليما يغرس كان هذا الامر خير ام كان في علمك ان الامر خير فاقدره لي مش ان كنت تعلم صادها لا تعلم ها؟ اعن خير. خير كان خيرا في علمك فقدره لي وان كان شرا في علمك اه مش إن كنت تعلم يعني اما إن كنت لا تعلم كنت لا تدري فتلك مصيبه او كنت تدري فالمصيبه اعظم اه اكتب عشان بفهمش اسئلتك هو هو يعزم ازاي بقى قليل الادب يعني حاجه ثانيه انت مش, مش عارف ايه ممكن يعني إنما الأمور يعني إنما يكون الأمر واجب مثلا أو الشرع حكم فيه خلاص انما في واحد قدامه عربية مثلا والعربية دي رخيصة وسليمة وجميلة وعايزة على قد المواصفات اللي هو عاوزها وهو عاوزها مثلا ستيشن وهي ستيشن وعاوزها مثلا طويلة وهي طويلة وعايزها بيضة وهي بيضة يبقى مفيش هنا اي حاجة ايه تدعوه ان يتركها ولقطة السعر يبقى ايه يستخيره اللي مستخيرش لان ده امر دنياوي المرد نميمش معوكم ما يمكن منحوث ذا كبه بتاعك شل محمد عبد الرقوف أخوه اشتر عربية وراح, وراح اشترها من سينة ولا ايه وجه بيها فعمل بيها حادثة ومات فراح الأخ ده هو أبوه صلحوها وركبوها ومشوا بيها عمل بيها حادثة أبوه مات وهو تكسر ورجليه الاتنين تكسرت ومتجبس يديه وبينه ورجليه على اقل رجل الاثنين مش فكر ايه تاني لما حصل وبرضو العربية ما يعني ما جاتش برضا عملت حادثة تانية فانتهت بقى حد عارف حاجة فامور الغيبية دي الواحد ما يعرفش فيها هلي يجوز بعد العمل من باب التربية تربية ده ايه بقى تربية الفكرية دي او من باب ان الدعاء به فقدره لي ويسره لي ثم لي فيه خاصة انعجز عن الاستمارة اللي مكتوب هنا طيب انعجز عن الاستخارة قبل العمل لا ما فيش بعد العمل ما هو خلاص عمله أي ايه ايه يستخير مثلا إن كان ليه مرجع يعني ليه مرد إنه يسيبه إنه يترك أثاره على حاجة يعملها الواحد يستخير على حاجة يعملها لسه مش حاجة عملها خلاص وانتهت لازم الإنسان يستخير في الأمور قد كان يعلمنا الاستخارات في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يعني يستخير في كل حاجة الإنسان على الفعل أو على الترك؟ شيء؟ على الفعل أو استخير على كل ما يريد هل هناك أداب الاستشارة؟ ها طبعا في أداب الاستشار ومنها طبعا اختيار المستشار انه يكون عاقل وفاهم وانه يكون شفوق عليك يعني عاوز مصلحتك مش عاوز مصلحته هو قال يا حماد كتير محمد بيستسير الناس كتيره وبيضلوه على اعمال الخير كل حاجة بس مش لازم يكون الخير ليه هو هو مجيد خي... خير خير بس المين دي مسألة تانية <تصفيق> لازم يكون عنده شفقة على المستشر يعني ناقي واحد اللي ما ينخدعش بقى بال... بألفاظ الحواه في واحد حاوي بايده واحد حاوي ببقه يقنعك وهو طبعا أغراضه هي المقدمة وبعدين طبعا يستعين بالله يستخير يستشير مين الأول <تصفيق> مع دلوقتي في الزمن ده طبعا بدلوقتي تستشير واحد يلبسك في الحيط الاستخارة دلوقتي مهمة جدا والاستشارة مهمة جدا وقيل تسن صلاة الحاجة لحديث عبد الله بن أبي أوف مرفوع من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتودأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر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 إلا غفر له فهو أهل السنة وحسنه التنميزي وابن كثير ويشهد لهما في الصحيحين من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه وفي لفظه ثم قرأ والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية وله شاهد عند مسلم وتسن الصلاة عقب الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فقال ما عملت عملا أرجى عندي إلا أني لم أتطهر أتظهر مكتوب عندي لم أتطهر طهورا في ساعات من ليل أو نهار إلا صليت ذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصليه متفق عليه قال الوزير وإن كان بعد عصر احتسب انتظاره بالوضوء الصلاة فيكتب له ثواب مصل وقال الشيخ ويستحب أن يصليه ركعتين عقب الوضوء ولو كانت وقت نهل وفاقا للشافعي لأن السبب هنا سبب ايه سابق ولكن في ناس انكرت اصلا الركعتين اللي بعد الطهور دول ده هناك حالتين لاستشارة الاولى حتى يعرف على ماذا سيستخير فما هي الحالة الثانية المستشار ان كان من اهل العلم وقال لك حب لا يجوز لك ان انت خلاص لأنه ما فيش استخارة عمل الواجب وقال له المحرم ما فيش لو قال لك الأمور محتملة ووجهك الاستخارة تستخير بقى على, الإيه؟ على الأرجح ترجح عندك مثلا السفر على عدم السفر أو ترك السفر على السفر يبقى تستخير على هذا كده خلاصنا هيتكلم بها لسجود التلاوة سجود الشكر ويعتبره صلاة وبعض العلماء ما اعتبروهوش صلاة والحمد لله رب العالمين صلى الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يدور لاحمد صلاح عشان تعملوا البحوث سوا بتعمله بجداول ولا بتعملوش بتعملوش النهارده اخر الاسبوعين ماشي على غدا ايه يا ولا? مين اللي بيتابعة? معيت زي وش. بتكوش بس. بتكوش ليه? اه عشان الامتحانات. طب الامتحانات عاوزة يا عشان تنجح. شوف الهيال بتوع السنوية العامة كلهم بيصل لوقت السنوية العامة. اول ما خلصوا الامتحانات يبطلها. والبنات يتحجبوا برضو. وقت الثانويه اتحجبوا كده يلعبوا ها جدول الاخبار وايه <تصفيق> ها عمل قبل كده حضرتك مروه توعد بقى لما تعمل الجدول اسبوع كامل وهتبقى تروه على تكفل لحد الجاي تعمل الجدول يا مصطفى طفل طويل ده القصيد القصيد بس طويل بالنسبة المواقف يعني انت تعمل الديد ولا؟ كده يعني ايه ها؟ هتعملوا ان شاء الله بعد كده تعملوا ايه يا عايز ايه استمشوا عايزين تمشوا ومشوا بسم الله اللهم اقسم لنا من خشتك ما يحول بيننا وبين معاصي واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنة واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصادنا وقواتنا ما أحيتنا وجعله الله يرسلنا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا من مننا ولا مبلغ عامنا ولات صل على من جموبنا ولا تسلط ملا الحمد لله ربنا ان صلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله والحمد لله والصلاه والسلام على